باب فعل بضم الفاء وقد عنيت بكذا شغلت أنا به فعنه ما عدلت وأنا معني به ومولع بالشيء من أولع فهو يولع وبهت الإنسان فهو يبهت يشخص من تعجب ويسكت ووثئت يد الفتاة فيده موثؤة لألم يجده من ضربة يألم منها العظم وقيل بل يوصم منها اللحم وشغل الإنسان عنا وشهر أي أمره في الناس باد قد ظهر ودم زيد طل أي لم يقتل قاتله ولا ودي بجملي ومثله أهدر لكن فرقا بينهما في الشرح لما حققا فقيل في طل مقال واحد وقيل في أهدر أمر زائد فإنه المباح من سلطان أو غيره فالقتل في أماني ووقص الإنسان وقصا أي صرع فانكسرت عنقه لما وقع ووضع الإنسان في البيع خسر ومثله وكس أيضا فاعتبر وغبن الإنسان فيه خدعا غبنا وفي الرأي بفتح سمعا تقول قد غبن زيد رأيه والمصدر الغبن حس وعيه وهزل الرجل فهو يهزل وغيره فالجسم منه ينحل من الهزال وهو ضد السمن وقد نكبت مرة في الزمن وكم ترى من رجل منكوبي بحادث وألم مصيب وَحُلِبَتْ نَاقَةُ زَيْدٍ تُحْلَبُ وَقِيلَ فِي الْمَصْدَرِ مِنْهُ الْحَلْبُ وَقِيلَ إِنَّ الْحَلَبَ الْحَلِيبُ مِنْ لَبَنٍ وَذَلِكَ الْمَحْلُوبُ وَرُهِصَ الْحِمَارُ أَوْ سِوَاهُ بِحَجَرٍ فِي حَافِرٍ آذَاهُ فَقُلْ رُهِيصٌ مِنْهُ أَوْ مَرْهُوصُ كلاهما في وصفه منصوصوا وقيل في الرحصة ماء ينزلوا في رصغه كلاهما يحتملوا ونتجت ناقته والفرسوا تنتج مثل نفست وتنفسوا وأهلها تقول ينتجونها يلون ذاك فيولدونها وأنتجت إذا الولاد حانا وأنتجت إن حملها استبانا وعقمت هند إذا لم تحملي وهي عقيم ومن العقر قلي قد عقر التعقر فهي عاقر والوصف منه للرجال نادر وهذه مبنية للفاعلي أدخلها في الباب للتشاكل وقد زهيت وفتاً مزهو وقد نخيت وفتاً منخو والزهو والنخوة مثل الكبر فجنب وكن وكنذا بشري وفلج الرجل مثل لقيا بفالج ولقوة قد بليا والفالج استرخاء شق الرجل من خدر وهو أضر العللي كذلك اللقوة إلا أنها تختص بالوجه فقيد واسمهما الملقو والمفلوج كذلك المبرود والمثلوج ودير ومثله أديرا من الدوار يشبه التحيرة، فقل مدور بي وقل مدار معناهما ما الدوار وغم في الأفق لنا الهلال غطاه غيم غمه أو آل وقد غممت الشيء أي غطيته ورب غم بالطلاج لوته وقد غممت الشيء أي غطيته ورب غم بالطلاج لوته أما المريض فتقول أغميا عليه يغما وعليه غشيا وإن بدى الهلال قل أهلا في الليلة الأولى أوست هلا والأصل في الإهلال رفع الصوت وركض المهرم خاف الفوت والركض ضرب جنبه بالعقب لطلب تحثه أو هربي وقد شدهت فأنا مشدوه شغلت أو دهشت فاكتبوه وبر ذاك الحج أي قبلا والحج مبرور فيا ما أجملا ورجل فؤاده قد ثلجا بلادة فويله ما أسمجا كأنما فؤاده قد بردا فصار لا يفهم شيئا أبدا وقد ثلجت بعدكم بخبري فرحت ليس الباب ذاك فانظري وامتقع اللون إذا تغير وغار فيه الدم من أمر عرى وانقطع اليوم بزيد عجزى عن سفر كان له فأعوزى إما لزاد نافذ أو راحلة قد نفقت أو تشتكي من نازلة فيا له من حائر في يومه منقطع به وراء قومه وَنُفِسَتْ هِنْدُ غُلَامًا يَا لَهَا مِنْ نُفَسَا أَأْوَلِ أَمْرٍ هَا لَهَا وَالِبْنُ مَنْفُوسُ كَذَا فَلْتَقُ وَهُوَ النِّفَاسُ كَالْنِتَاجِ فَعْقِلِي وَقَدْ نَفِسْتُ بِكَذَا نَفَاسَهَ بَخِلْتُ وَالنَّفَاسَةُ الرِّيَاسَهَ تَقُولُ أَصْبَحْتَ عَلَيْنَا تَن أي تفخار اليوم وأنت أنفسو، وقد نفست بكذا عليك لم تك عندي أهله فويكا قال وإن أمرت من ذا تريد للحضور والغياب فأثبت اللام وقل للحاضري لتعن بالحاجة قبل الآمري ولتوضي أيضا في تجارتك قل كذاك ولتزه علينا يا رجل وغالب في الباب ألا تسقطا فاسمع إلى الدر وكن ملتقطا